حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا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 والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين إن فرعون إنه كان عاليا من المشركين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم مِنَ من مَا ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موثتنا الأولى وما نحن بمنشرين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 كغني <تغلي> الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق <لق> إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم 114. تَمْتَرُونَ إن المتقين في مقام أمين 115. في جنات وعيون 116. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين 117. فذلك وزوجناهم بحور النعين.